book 2 10 10 10 كوشين امس اليوم غدا امس اليوم غدا كوشين كان السبت أمس كان السبت كينوشي ويقاوي أمس كنت في السينما أمس كنت في السينما في الميغو سا كان الفيلم مشوقاً كان الفيلم مشوقاً تغيسار سكويرة اليوم هو الأحد اليوم هو الاحد غريس ارومشاول اليوم انا لا اعمل اليوم انا لا اعمل مس اخشيدور تشيبي سابقى في البيت سابقى في البيت خوال اورشاباتيا غدا الاثنين غدا الاثنين خوال يسهو غدا ساعود للعمل مجددا غدا ساعود للعمل مجددا ما في المكتب اشتغل في المكتب من هذا من هذا؟ إس بيتريا هذا بيتر هذا بيتر بيتر ستودنتيا بيتر طالب بيتر طالب إس وين من هذه؟ من هذه؟ إس عريس مارتا هذه مارتا هذه مارتا مارتا مدوانيه مارتا سكرتيره مارتا سكرتيره بيتر ومارتا مეგობრები არიან პიტერ ومარტა აصدقاء بيتر ومارتا Pítor, Sadiq, Márta. Pítor, Sadiq, Márta. Márta, Péteris, Mégóbari. Márta, Sadiqatú Pítor. Márta, <saida> Sadiqat, <small> Pítor. Այգնեպիս շեկ էթադա ուախլեսի վերսի էվի չամուցերա, շեսած լեվելիա շեմդեկ ինտերնետ Puktu, certili, d-e. E.